ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب بجذِّكَ لِمَّه بذنَّ صِحَّةَ إبراهيم ويعقوب كرتخو تنبه كرم ونصيحة كرم إبراهيم جك ويعقوب جك هردوكا بطن كرتخو دين أتُمُسلِّمَن عبادة بخديب تنبه كن دلتوه وداس بلاش كاستيبن بخدي يعقوب يجيك افن صحتها الكورة خوكي وقوتوان يابانية اي كورة منه ان الله اصطفى لكم الدين هنديك خوديا افدينها يبواجي كيرت ودين اسلامة فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان في بخو بوخبكي حتى هنا تمرن السر في اسلامة Und wie in Sachen wie din in Helene worbe ich in der Mittern als erchi dino nebern ej bli islamati harve islamati